وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُمَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَدِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَالَ مت ولا إردت إلى ربي لأجد نخير منها من قلبه. قال له صاحبه وهو يحابره. Kefertibillazi halaqakem min turabin summa min nutfatin rabbi wa la دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله إن أقل منك مالا وولدا فعسى ربي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 ميرا ثنالك الولايه لله الحق هو خير سوابا وخير عقبا لو ضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما انزلناه من السماء